من معرفة دين الإسلام بالأدلة بيّن أنه مراتب ثلاث مرتبة الأولى الإسلام وذكر أركانه مرتبة الثانية الإيمان مرتبة أركانه الإسلام له أركان خمسة والإيمان له أركان ستة ثم ثلاث بي بالإحسان ثم أرد أن يبين الأدلة دل على تقسيم الدين إلى هذه المراتب الثلاث إلى الإسلام والإيمان والإحسان لأن المسألة توقفية من الذي قسم هذا من الذي ذكر ان هذا له اركان وهذا له ركن واحد وهذا خمسه وهذا سته هذه نقول ماذا اثمار الشرع يعني تعريف الاسلام حقيقه شرعيه بيان ان الاسلام يتراكب يتالف من خمسه اركان هذا كذلك دليل شرعي بني الاسلام على على خمسه فاذا زاد رد عليه واذا انقص رد عليه ولذلك الصواب الا يعدل الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ركنا سادسا هذا مقطوع به مع اهميه ما يتعلق بالامر المعروف والنهي عن المنكر ومقداره وبيان ما جاء شرع بالادله الدال على الحث عليه مع ذلك كله لا يجعل ركنا لماذا, لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الاسلام على 50 لو مفهوم او لا له مفهوم يعني لا يزيد لا نقول 6 عندما ياتي مرتهد يقول الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ركن سادس قلنا ما نقبل هذا مع معرفه مقدار هذه الشعيرة ولا نجعله الرقم السالس وكذلك إذا نقص منه كذلك ما يتعلق بأركان الإيمان الستة لا نزيد ولا ولا ننقص على التفصيل السابق والإحسان ليس له إلا رقم واحد وذكر الدليل على أركان أو على أركان الإيمان الستة وذكر دليلين دليل ما يتعلق بها الأركان الخمسة وزاد دليل القدر وأوله تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر ثم مرتبة الثالث وهي الاحسان وذكر الادله الداله عليه ثم ذكر الدليل من السنه المتعلق به بيان مراتب الدين وشرعنا فيه بذكر حديث جبريل عليه السلام المشهور عن عمر رضي الله تعالى عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرف منا احد حتى جلس الى النبي صلى الله عليه وسلم فاسند ركبتيه الى ركبتيه وضع كفيه على فخذه. على فخذيه على فخذي من النبي صلى الله عليه وسلم كما جاءت الروايات الاخرى مفسر لذلك وقال يا محمد اخبرني عن اسلام قال ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وتقيم الصلاه وتاتي الزكاه وتصوم رمضان وتحج البيت اذا استطعت اليه سبيلا فقال صدقت قال صدقت قال فعجبنا له يساله وينصد هذا مخالف للعرف ومخالف لدلاله العقل كذلك لان السائل يسال عن شيء يجهل هذا الامر هذا الامر ان يسال عن شيء يجهله فاذا قال صدقته معناه ماذا انه وافق قولك ما عندي قال صدقته يعني وافق قولك ما ما عندي اذا سال عن علمي سال عن عن علم ولذلك ادب الصحابه تعذبوا من ذلك فادبنا له يساله ويصدقه ثم قال فاخبرني عن الايمان هذه المرتبه الثانيه من مراتب الدين قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشرهه قال صدقته قال رحمه تعالى وقد ذكر الله الإيمان بهذه الأصول في مواضع من كتابه يعني هذه الأصول الستة جاءت في القرآن وجاءت فيه بالسنة كما أن أركان الإسلام خمسة جاءت كذلك في الكتاب وجاءت في السنة جاءت مجتمعة في ما يتعلق بي الشهادة وإقام الصلاة وإفتاء الزكاة كما في سورة البينة وجاء ما يتعلق بالصيام مفردا وما يتعلق بي من حج مفردا ولذلك الأدلة هنا مركبة شيء قد يكون دليله بسيطا يعني واحدا وهذا قد يثبت به أصل هذا الذي نريد نركز دائما عنه قد يثبت أصل بدليل واحد هذا قد يستبعد بعض الناس نسيما فيه في العمل قد يثبت الاصل بدليل واحد بنص واحد لا يحتاج ماذا تعدد الادله ولا يحتاج تكاثر الادله لا شك ان تعدد وتكاثر الادله يزيد اليقين يقينا ويزيد القطع قطعا لكن القطع ثابت بماذا بالدليل الواحد سيما اذا كان قرانا او كان سنه مجمعا على على صحتها فجاء النص او النصوص المتوارده في الكتاب ببيان ما يتعلق بالصيام وما يتعلق بالحج وجاء كذلك ما يتعلق بالشهادتين وما يتعلق بإمكان томائش بالقرينتين الصلاط والزكاة إذا جمعنا النصوص كلها مع حديث من الإسلام على خمس مع هذا الحديث حديث جبريل من قال تعلمنا أن الإسلام يتركب من هذه الأشياء أو من هذه الأركان الخمسة من هذه الأركان الخمسة إذا فات الركن الأول فات الإسلام وإذا فات الركن الثاني فات الإسلام وذلك الثلاثة أخرى هذه محلمة لزاعبينه هنا كذلك قال ماذا أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ور واليوم الاخر وتؤمن اعاد الفعل هنا للدلاله على ان ما سي ما سيذكر بعد تؤمن مهم وليس ماذا مقدم على غيره مطلقا لكنه ماذا يحتاج الى ان يقف معه المسلم وتؤمن بالقدر خيره وشره قال ذكر الله الايمانا بهذه الرصود في مواضع من كتابه دلوا على والنبي صلى الله عليه وسلم جعل هذه سته هي اركانه ومبانيه ركن الشيء جزء الذات والبناء مبانيه بمعنى الركن بمعنى الركن يعني ما يكون داخلا في اساس البناء البناء قد يكون مبنيا على على اساس وعلى قواعد الايمان كذلك مبني على اساس وعلى قواعد لا يتم البناء الا الا به وقد عرفنا فيما سبق في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه الدنيا الاسلام على خمسه بنى الاسلام على خمسه خمس. اذا الخمس هذه يتاله منها البناء وليس المراد ماذا ليس المراد ان الاسلام شيء خارج عن خمسه لو نظرنا الى ظاهره قد اجاب ابن تيميه رحمه الله بهذا الجواب الايمان الكبير وقبله كذلك النووي اجابوا بي كون ظاهر النص ان الاسلام غير الخمس بنيه الاسلام على خمسه اذا نحتاج الى ان نبحث عن ما هو الاسلام ما هو الاسلام لكن المراد ماذا ان الاسلام حقيقته واساسه الذي يقوم عليه ماذا هذه الاركان الخمس يعني لن يقوم الا بها فاجزائه التي يتألف منها هذه الخمس قال هنا كذلك هي اركانه ومباني فذلك الايمان لا يتألف الا بهذه الخمس ولذلك اذا اذا ترك واحدا منها فاين يزال الايمان كما مر على التفصيل السابق قال رحمه الله واعاده تؤمن في قوله وتؤمن بالقدر اعاده النبي صلى الله عليه وسلم واعاده تؤمن عند ذكر القدر للاهتمام بشانه الاهتمام يشان ايما اعظم ما يتعلق بقول الايمان بالله والايمان بالقدر الايمان بالله يعني التوفي توحيد العباده والايمان بالقدر هذا مرده الى الربوبيه مرده الى الى الربوبيه لذلك مر معنى قول امام احمد القدر قدره الرحمن قدره الله تعالى اذا مرده الى, إلى القدر مرده الى الى الربوبيه الى اسماء وصفات واما الايمان بالله فيدخل فيه اهم اساس واهم ركن وهو توحيد العباده اذا لماذا النبي صلى الله عليه وسلم اعاد ذلك اشار الى انه قد يقع فيه نزاع وقد يفهم على غيره والهي فعاد به اهتم لا به لانه مقدم على على غيره قالوا بهذا الحديث احتج عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر الصحابي الجليل رضى الله تعالى عنهما وقال في القدريه الاول الذين انكروا العمه القدريه الاول قال والذي يحلف به ابن عمر رضي الله تعالى عنه لو ان لاحدهم مثل احد ذهبا فانفقه في سبيل الله ما قبله الله هذا تكفير او لا تكفير نعم هذا ظاهر النص استدل به على ان ابن عمر رضي الله تعالى كفر هؤلاء بمعنى انهم انكروا العلم قالوا الامر الف يعني مستانف لا يعلم الله تعالى شيئا حتى يقع ما يقع في الكون كفرهم ابن عمر رضي الله تعالى وهو قد أخبر عن قوم في العراق صحيح ومع ذلك بلغه ما بلغه ووثق في الناقل فكفره ما شر أين تحقف سنة في الموانع ها صح أو لا أين تحقف سنة في الموانع ليس هنا في هذه المسألة ماذا تحقف سنة في الموانع بل مباشرة نزل الحكم عليه وقال هؤلاء لو فعلوا ما فعلوا لاخرين فدل ذلك على أن هذه المسائل الظاهرة لا يتحق يقال فيها انه لا بد من تحقق شروط انتفاء الموانع بمجرد ان كان العين قد كفر قد قد على الصحابيين ورضي الله تعالى عنه وهو قد فهم باب الايمان على وجهه وفهم باب التكفير كذلك على اعلى وجه التب الى هذا قال لو ان لاحدهم مثل احد ذهبا فانفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر وفي روايه وتؤمن بالجنه والنار يعني زياده على الاركان السته زياده اركان السته صار سابعا ها صار سابعا العلم يقولوا سته لا سبعه وفي روايه تؤمن بالجنه والنار داخل في الامحسان داخل فيه في الدوم الاخر فاذا فعلت ذلك فانا مؤمنون قال نعم هذا دليل مرتبه الثانيه وفسره النبي صلى الله عليه وسلم بماذا بالاعمال الباطله فسر الايمان لما سئل هنا جاء كما قال ابن تيمين رحمه وتعالى جاء السؤال والجواب في بيان حد محدود ما الإسلام أن تشهده إذن تعريف كأنه قال عرف لي الإسلام والمعرف من هو محمد صلى الله عليه وسلم ودل ذلك على أن التعريف هنا شرعي كذلك سأل ما, ما الإيمان ما هو الإيمان قال أن تؤمن بالله إذن هذا تعريف أو لا تعريف نقول حينيذ الذي بين وعرفه حقيقة الإيمان هو النبي صلى الله عليه وسلم وما وكل ذلك لأحد ألبث مطلق كائن ما كان حتى للصحابة إنما هم نقلة في ذلك قال ودل الحديث على أن الإسلام والإيمان إذا اقترنا يعني في سياق واحد فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة دخلت الصلاة والزكاة والصوم والحج والإيمان بالأعمال الباطنة وهذا لا خلاف فيه لا خلاف فيه بين أهل السنة والجماعة وبين غير متفقون على أنه إذا اقترنا يعني الاسلام بالاعمال الظاهره يفسر والايمان يفسر بالاعمال الباطنه وانما الخلاف مع المرجئه بانواعها متى اذا قيل الايمان هكذا اطلق هل يبقى بدلالته مع الاقتران ام انه له معنى اخر له معنى اخر وهو ماذا انه يشمل الدين كله واذا قيل الايمان هل دخل فيه الاعمال الباطنه ودخل فيه كذلك الاعمال الظاهره شمل الاسلام كله شرائعه وما يتعلق به باطنه قال رحمه الله تعالى قال فاخبرني عن الاحسان المرتبه الثالثه قال ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك فانه يراك ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه, فإن لم تكن تراه فانه يراك قال هذا القدر من الحديث اصل من اصول الدين وقاعده مهمه من قواعد العلم وهو من جوامع الكلم عن هذا القدر الثابت الذي بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم حقيقه الاسلام حقيقه الايمان وحقيقه الاحسان هذا يعتبر من من اصل يعتبر اصلا من اصول الدين ومن قواعد العلم وهو من جوامع الكلم التي اوتيها صلى الله عليه وسلم فان احسان العباده هو الاخلاص فيها والخشوع وفراغ البال حال التلبس بها ومراقبه المعبود يعني يشتمل على ما ذكرناه سابقا من مرتبتين قلنا الاحسان ليس له اركان انما له مرتبه وركن واحد وله مرتبتان ان تعبد الله كانك تراه كانك انت ترى الله عز وجل فان لم تكن تراه فانه يراك واشار في الجواب لحالتين ارفعهما اعلى درجه ان يغلب عليه مشاهده الحق بقلبه حتى كانه يراه حتى كانه يراه بمعنى ماذا بمعنى انه يستحضر معاني الصفات معاني الصفات لان الموصوف انما يوجد بماذا بالصفات عين اذا استحضر في قلبه معاني الصفات فكانه ماذا كانه را الله وليس المراد انه انه يتصور ذاتا لا ليس هذا المراد انما يتصور الحق جل وعلا بصفاته عليك ان تنيد في تكيف ان يغلب عليه مشاهده الحق بقلبه كانه يراها انما يكون ذلك كما ذكرت مني بصفاته والثانيه ان يستحضر الحق تعالى مطلعا عليه فان اذا هو لم يستحضر انه يرى الله فالله عز وجل يراه وهل معنى ذلك ان ان الاولى ليس فيه ليس فيها ان الله تعالى يراه يطلع عليه لا الاولى اشتملت على نوعين الله عز وجل مطالع عليه قطعا هذه في الاولى والثانيه مطالع عليه لكن زاد العبد باعتباره هو يعني الفرق بين مرتبتين باعتبار العبد ذاته اما الله عز وجل مطالع مطلقا او لا مطالع مطلقا لا اشكال فيه لكن يبقى ما هذا باعتبار العبد ان قوي ايمانه ودينه واستحضاره للصفات فكانه استحضار وجود الرب جل وعلا بصفاته ان نزل ونقص عنده استحضار صفات نزل الى المرتبه الثانيه اذا التقسيم هنا باعتبار ماذا باعتبار العبد ذاته وان الله تعالى مطلع عليه في الحاله الاولى وفي الحاله الثانيه وانما القصور والتقصير باعتبار العبد ذاته قال والثانيه ان يستحضره الحق تعالى مطلعا عليه يرى كل ما يعمل وهاتان حالتان تثمرهما معرفة الله وخشيته يعني ما الردهم إلى ماذا؟ معرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته والتماع والتفكر والتدبر في ربوبيته جل وعلا فتوحيد ربوبية يثمر هذه الأعمال كل أعمال الباطن من المحبة والرجاء والتوكل والخوف والخشية ونحو ذلك ولذا قال معرفة الله معرفة الله إنما تتم بماذا؟ بمعرفة أسمائه وصفاته ولذلك يحتاج النظر إلى أن يتأمل في تلك الأسمائه والصفاته وفي روايه ان تخشى الله كانك تراه فجعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الاحسان وهو دليل مرتبه الثالثه وفي هذا الحديث دليل دليل هذه المراتب الثلاث دليل هذه المراتب الثلاث وان اركانها هي ما عده المصنف رحمه الله تعالى كان الاسلام واركان الايمان يعني مصلي رحمه الله تعالى قال الاسلام له اركان خمسه دليل هذا الحديث ما جاء بشيء من عندي وكذلك الايمان اركان سته دليل هذا هذا الحديث هذا مسائل مجمع عليها فعجبنا له يساله ويصدقه كما ذكر ذلك بعد الاسلام والايمان كانه قال ماذا قال ان تعبد الله كانك تراه ان لم تكن تراه فانه يرى قال صدقت فعجبنا له يساله ويصدقه يعني كما قال في شان الاسلام والايمان قالوا في روايه فعجبنا له يساله ويصدقه كما ذكر ذلك بعد الاسلام والايمان وفي روايه ابي فرواء فلما سمعنا قول الرجل صدقت أنكرناه هذا انكار يسأل تقول صدقت وفي روايه مطر انظروا كيف انظروا اليه كيف يساله وانظروا اليه كيف يصدقه كانه اعلم منه كانه اعلم منه وكذا ده وفي حديث انس انظروا هو يساله وهو يصدقه كانه اعلم منه وفي روايه سليمان بن بريده قال قال ما راينا رجلا مثل هذا غريب يعني فكانه يعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم السائل جاهل السائل جاهل علمد ماذا هذا الاصل فاذا سال انما يتعلم هذا الاصل يقول له صدقت صدقت قال القرطبي انما عجب من ذلك لان ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف الا من جهته وليس هذا السائل ممن عرف بلقاء النبي صلى الله عليه وسلم ولا بالسماع منه ثم هو يسال سؤال عارف سؤال عارف يعني اجتمع في شأن الصحابه امران يعني ما يتعلق بغير النبي صلى الله عليه وسلم انت سائل اذا لا تصدق لا تصدق تسال وتظهر انك كما قال اهل العلم تظهر انك لم تعلم شيئا لو كنت تعلم تظهر ماذا انك لم تعلم والاصل من لسان اذا كان يعلم لا يسئ يعني لا يحتاج الى ان يسال قال ثم هو يسال سؤال عارف بما يسال عنه واجتمع في حق النبي صلى الله عليه وسلم امران اولا أن ما كان من جهته لما صدقه معناه ماذا؟ أنه علمه من أين علمته؟ أنت لست من أهل المدينة إذا كنت ماذا؟ جاء من خارجه فدل ذلك على أنه قد سمع منه قبل ذلك وهذا منكر عنده ثانيا باعتبار أدب السؤال اجتمع فيه أمره أما غير النبي صلى الله عليه وسلم هو أمر واحد ثم هو يسأل سؤال عارف بما يسأل عنه لأنه يخبره لأنه صادق وتعجب من ذلك تعجب المستبعي لذلك ويسأل قال فاخبرني عن الساعه ابني عن عن الساعه قيامه يعني ولو الصحيحي متى الساعه يعني متى تقوم القيامه اي متى تقوم الساعه والمراد يوم القيامه مراد يوم القيامه قال من المسؤول عنها باعلم من السائل انا وانت سواء انت لا تعلم متى تقوم الساعه وانا لا اعلم متى تقوم الساعه من اين علم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك علمه بنفسه لا إشكال فيه علمه عن غيره لأنه يعلم أن هذا من علم غيب فلن يعلم لا السائل ولا غيره ولذلك جزم ما المسؤول عنها بأعلم من السائل يعني ليس تم علم بهذه المسألة البتة لأن هذا من علم غيب الذي لا يعلمه إلا الله تعالى قالوا في رواية أبي فروا فنكس النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجبه سؤال عظيم ثم أعاد يعني مرة أخرى متى الساعة؟ فلم يذبه ثلاثا يعني اعاد ثلاث مرات ثم رفع راسه وقال من المسؤول باعلم من السائل اي انا وانت سواء في العلم بها فانها مما استاثر الله بعلمي كيف العلم بها مما استاثر الله بعلمي كبير استمعان قال انا وانت سواء في العلم بها فانها مما استاثر الله بعلمي يعني لا يعلم واحد فكيف يكون علم بها العلم كما يكون اثباتا ها يكون نفيا متعلق العلم كما يكون اثباتا يكون ماذا يكون نفيا كيف استوى الله اعلم علم الاولاد علم اذا العلم قد يكون نفيا قد يكون ماذا اثبات متى الساعه الله علمها ما لا اعلم متى تقوم الساعه هذا علم اولى عدم العلم بوقت الساعه هذا علم هذا علم أينئذ يكون ماذا يكون الاثبات هنا باعتبار النفي باعتبار الاثبات الذي يقابل النفي قال فانها مما استأثر الله بعلمه كما في الايه الكريمه ان الله عنده لا عند غيره علم الساعه ان الله عنده اي لا عند غيره علم الساعه وفي الحديث مفاتيح الغيب خمسه لا يعلمها الا الله قال ولا يعلم متى تقوم الساعه إلا إلا الله هو من خصائص الرب جل وعلا وفي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هنا في هذا المقام فقال سبحان الله خمس من الغيب لا يعلمهن الا الله ثم تلا الايه ثم تلا الايه اذا علم الساعه لا يعلمه احد للبهتان فان ادعى مدعي انه يعلم علم الساعه الا ان صار مكذبا للنص ولو كان مستدلا ببعض النصوص وكان من باب التخمين حين قلنا له كذبته قلنا له كذبته قد تصدى بعض العلم ماذا للتقريب والنظر في النصوص واصر الى انها كذا وكذا نقول ماذا هذا كذب هذا كذب صوت له مؤلف في هذه المساله لو حدد متى تقوم الساعه ما بين كذا وكذا هذا لا شك انه كذب قال هنا وفي التعميم وتعريضا للسامعين ان كل مسؤول وسائل عنها فهو كذلك لانه عدل عن ماذا ما قال انا وانت قال من المسؤول عنها باعلمنا سجعيل السؤال اذا كل سائل وكل مسؤول لا يعلمان متى تقوم الساعه لم يقل له انا وانت فخاصه الحكم بل عرض بالسامعين يعني حتى الصحابه انتم تسمعون هذا الكلام اذا ماذا اذا سئلت او سالت عن متى تقوم الساعه فليد لا احد اعلم لا احد يعلم متى تقوم الساعه ولذلك قال فيه التعميم وتعريضا للسامعين ان كل مسؤول وساائل عنها ف وكذلك واكفوا السامعين عن السؤال عن وقتها فانهم قد اكثروا عليه صلى الله عليه وسلم في ذلك من العراب سالونا متى الساعه قال فاخبرني عن اماراتها لما بين له انه لن يعلم متى تقوم الساعه اشار الى ان ثما امارات وعلامات تدل على قرب قيامها قال فاخبرني عن اماراتها وفي حديث ابي هريره ساخبرك عن اشراطها وفي روايه ابي فروه ولكن لها علامات تعرف بها يعني يعرف بها ماذا يعرف بها قربها يعرف بها قربها او قيامها اذا كان المراد بها العلامات الكبرى علامات الكبرى انها مقالنه بعضهم مقالين قيام الساعه وفي روايه سليمان التيمي ولكن ان شئت نبأتك عن اشراطها ان شئت نبأتك عن اشراطها قال اجل يعني نعم فلا اشراط والعلامات الامارات جمع اماره بالفتح دلالته والبرهان يعني شيء يدل على ماذا على قرب قيام الساعه شيء يدل فهو دليل برهان دليل والاماره دليل كذلك على اقتراب قيامه والمراد العلامات السابقه التي تسبق قيام الساعه واما ما يقارنها فكطلوع الشمس من مغربها هذا مقارن لها صار ما ذا قامت الساعه ساعه ولا طبر بعضها يقارن ما له قارن الساعه مقارنا للي الساعه قاله فاخبرني عن امراتها قال انتلي هذا من امراتها بعض امراتها مات أمراته كثيره عد بعض العلمي وصل الى ما يزيد على على ال30 انتلد الامه ربتها اي سيدتها والمعنى ان السراريه يعني ام تكثر في العرب تكثر فيه في العرب في يكون حينيذن ولدها سيدها بمنزلة سيدها ولد يكون ماذا بمنزلة السيد يعني يتحكم فيه في أمه تحكم فيه ولو كانت ماذا ولو كانت أمتا قال لا سيما إذا كثرت الأموال قال حتى يوجد أن الأمتا تلد سيدتها وفسر بغير ذلك يعني فيه خلاف فيه في المراد هنا قيل أنه ما ذكره المصنف رحمه وتعالى يكون الولد هو السيد وقيل ماذا قيل الإماية لدنا في آخر الزمان فتكون أم الملك أمتا تكون أم الملك أمتا يعني إذن إذا صار ملكا ماذا ها صار مالكا له صارت فردا من أفراد الرعية صار مالكا له قال رحمه وتعالى وحاصله وحاصله الإشارة إلى أن الساعة يقرب قيامها عند العكاس الأموري يعني السيد هذا يتحكم في العبد فإذا صار العبد يتحكم في السيد انقلبت الحقائق لذلك هذا المراج والأمة هذه ولدها لا يتحكم فيها فإذا صار حاكم عليها انقلبت الموازين انقلبت الحقائق فانقلاب الحقائق هذا من علامات الساعة ساعوا لا انقلاب الحقائق هذا من علامات الساعة وهذا أراد في النبي صنع countries إن شاء الله الى ان الموازين قد انقلبت فصئ جعل الباطل حقا والحق باطلا هين من العالم حاصره الاشاره الى ان الساعه يطهر القيام عند انعكاس الامور بحيث يصير المربى مربيا والسافل عاليا سافل صار عاليا والعالي يعامل معامله السافل قلبت الموازين قال وان ترى الحفاة العراة العاله رعاء الشاء يتطاولون في البنيان أي ومن أمراتها أن ترى الحفاتة جمع حافل وهو الذي لا نعال عليه العرات جمع عارل وهو الذي لا ثياب عليه يعني في الأصل وإن كان عليه ثياب مما يسره لكن ليس عليه ثياب بالمعنى المعهود العالة جمع عالم العائل هو الفقير رعاء الشاء يعني غنم يتطاولون في البنية هذا أصلهم أنه ماذا أنه حافل ليس عنده ما يملكه من نعلم ذلك ليس عنده ما يسر عورته او عندما يسر عورته لكن ليس عنده ما يكمل به نفسه ثم هو راعي غنم ثم بعد ذلك تطاولون في البنيان يعني تنتقلون من حال الى الى حال وهو البنيان ثم انت تطاولون بمعنى ماذا يفتخر بعضهم على بعض وليس المراد به ماذا مجرد وجود البنيان انما يتطاولون اي احدهما يتطاول على اخر اما بالتفاخر واما بكونه ماذا يبني بجوار جاره ما هو اطول منه قل ماذا ماذا هذا من علامات الساعه علامات الساعه وعلامات الساعه يقيم على الساعه ليس المراد انه محرم ها اذا قيم علامات الساعه ليس المراد ان البنيان حرام وانه لا يبني 10 ادوار لا المراد ان هذا علامه ثم قد يكون محرم وقد لا يكون كونه علامه من علامات الساعه هذا ربط فقط انه ماذا علامه اذا ورد هذا الشيء ولو كان مباحا في اصله ان اذا انتظر الساعه يكون ماذا من علامات الساعه ليس مردا انه محرم قالوا العرب كانوا قبل بعثه النبي صلى الله عليه وسلم حفاة عراة كما في هذا الحديث وكانوا في اشد حاله وادناها فمن الله عليهم بالاسلام وقواهم حتى استنفذوا خزائن كسرى وقيس ثم وصلوا الى ان وقعوا فيما اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم ليس الصحابه إنه من بعدهم انهم من علامات قيام الساعه ولو في الصحيحين الحديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه واذا رايت الحفاه الاورات رؤوس الناس يعني ملوكهم اي ملوكهم فذلك من اشراطها واذا تطاول رعاء بهمي هائب في البنيان فذلك من اشراطها فعدها ثلاثه عده ثلاثه والمراد ان اسافل الناس يصيرون رؤساء وتكثر وتكثر اموالهم حتى يتباهوا بطول البنيان وزخرفته يطاولون يطاول كل منهم ماذا يريد ان يكون اعلى من من غيره وفي الحديث اذا اوسد الامر الى غير اهله فانتظر الساعه لانه يفسد نظام الدين والدنيا اذا اوسد حتى بامور الدنيا اذا اوسد لغير اهله فسد وكذلك الدين وهذا كله من انقلاب الحقائق انقلاب الحقائق في اخر الزمان وانكاس الامور قال فمضعف لبثنا مليا اذن ذكرك اشملكم بي بعلامتين تلد الامه وربتها وان ترى الحفاث ما عطف عليه هذه الاوصاف موصوف واحد يتطاولون فيه في البنيان عن اذا دل ذلك على ماذا على ان هذا من علامات الساعه الصوره الصوره قال ففمضى فليسنا مليا اي زمانا بعد انصرافه مليا اي زمانا منون واحده فكان النبي صلى الله عليه وسلم اعلمهم بعد مضي وقت لكنه في ذلك المجلس لكنه بذلك المجلس الا ان في روايه الترمذي وغيره فلبث ثلاثه فمضى فلبثنا مليا فقال يا عمر وتدري من السائل قلت الله ورسوله هل اخبر النبي صلى الله عليه وسلم بكون جبريل في نفس المجلس او بعده ظهر في نفس المجلس في نفس المجلس بعد ان مضى طلبه عليه الصلاه والسلام فلم يدركوه فاخبرهم بذلك اخبرهم بذلك قال اي زمانا بعد انصرافه فكان النبي صلى الله عليه وسلم اعلامهم بعد مضي وقته لكنه في ذلك المجلس يعني في نفس المجلس الذي جاء ساله فيه جبريل يعني ليس بعده بيوم او يومين الا ان في روايه الترمذي وغيره لبث ثلاثه يعني في حديث عمر رضي الله تعالى عند الترمذي وللصحيحين ثم ادبر يعني السائل فقال ردوه فاخذوا ليردوه فلم يروا شيئا ذهب عليه السلام وفي روايه سليمان التيمي فولا ادبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بالرجل ايت به فطلبناه كل ما طلبن فلم يجدوه فلم نقدر عليه فقال هل تدرون الى اخره هل تدرون ما للسائل الى اخره وفي روايات اخرى تدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر الصحابه بشان في المجلس بعد ان التمسوه طلبوه واما خبر عمر فلعله الذي فيه ماذا فلبت ثلاثه يعني ما اخبره الا بعده ثلاثه ايام فلعل خطاب له وحده يعني قام عمر لعلله بعد مضي الرجل السائل ثم التقى به النبي صلى الله عليه وسلم بعد ثلاثه ايام فاخبره يعني اخبر عن حاله اخبر عن الحال فهو خطاب من النبي صلى الله عليه وسلم للي لعمر رضي الله تعالى واما الصحابه الذين كانوا جالسين في المجلس اخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بعد مضيه عليه السلام قالوا اما خبر عمر فلعل له خطاب له وحده او من تصرف بعض الروايات يعني الصواب ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبره في ذات المجلس ليس بعده بايام انما فيه في ذات المجلس قوله ماذا فقال يا عمر تدري من السائل قلت الله ورسوله اعلم هذا فيه ان من سئل عما لا يعلم ان يكل العلم الى عالمه ووا نصب العلم ولا يتكلف ما ليس له به علم هذا حرام ان تقول الله ما لا تعلمون ولا تقف ما ليس لك به علم كما قال صلى الله عليه وسلم فيما حق الله علم قل ما اسالكم عليه من اجر وما انا من المتكلفين فطلب العلم الذي لم يؤذل لك شرعا في قيام الساعه ومتعلق باسماءه جل وعلا مما لم يؤذل لك هذا يسمى تكلفا سمى تكلفا فان من اعظم التكلف ان تسال الانسان عن شيئين فيتكلف العلم به ولهذا قيل فيه الله اعلم نصب العلم نصب العلم علمه اثباته وعلم يجهله قد يكون في في الشرع نفي هو العلم وقد لا يكون عنيد اذا سالت عن اثنين تقول ماذا الله اعلم قال نصب العلم يعني ان العلم ينقسم الى قسمين فوظيفتك ما تعلم ان تجيب عنه بما تعلمه وما لا تعلمه تقول فيه ماذا الله اعلم الله وما الله ورسوله اعلم هذا ليس على الاطلاق ليس على الاطلاق ما يتعلق بالشرع فيمكن ان يقال فيه الله ورسوله يعني بعد وفاته في حياته لا اشكال فيه بعد وفاته على الصلاه والسلام اما ما يتعلق بامور الدنيا وما يكون من امور مستحدثه بعد النبي صلى الله عليه وسلم فلا يصح ان يقال الله ورسوله انما يقال ماذا الله اعلم لان هذه قطعا لا يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله تعالى قال هذا جبرائيل اتاكم يعلمكم دينكم امر دينكم هذا جبرائيل اتاكم يعلمكم امر دينكم في روايه يعلمكم دينكم فاخبر صلى الله عليه وسلم انما ذكر في هذا الحديث هو امر الدين بل هو الدين فانه قد اشتمل على اصول الدين والعقائد اسلام ايمان واحسان والايمان هذا ما وقع فيه نزاع ام بعد قرون فضله او في اول ما تعلق بها زمن التابعين بل انحصرت العلوم الشرعيه التي تكلم عليها فرق المسلمين في هذا الحديث ورجعت كلها ورجعت كلها اليه عقيده اهل السنه والجماعه اليه وشرفه جللته امر مجمع عليه يعني هذا الحديث يعتبر من قواعد الاسلام ولذلك افرد به بالتصنيف وكان من علماء صنف فيه قال رحمه الله الاصل الثالث اي من اصول الدين الثلاثه من صورة الدين الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفته معرفة العبد ربهم هذا أولا الثانية معرفة العبد دينه الإسلام الأدلة ثالثا ما يتعلق بنبيه صلى الله عليه وسلم لأصله الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم فمعرفة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هي أحد رصول الثلاثة التي نبني عليها ماذا الدين الإسلام الذي لا يعرف ربه ربه لا يستقيم له دين والذي لا يعرف الإسلام كيف يستقيم له إسلام مجاهن به كيف ينتصى به فاقض الشيء ذلك لا يمكن أن ينتصى به بالشيء أبدا والذي لا يعرف من جاء به بالدين ذلك لا يمكن أن ينتصى به بالإسلام ولذلك هي مترابطة بعضها على بعضنا وأولها والوها ما هو النبي صلى الله عليه وسلم والذي جاء بمعرفة الله تعالوا بالإسلام هذا الأصل أولها ولذلك لو قدم مثلا فكان هذا باعتبار سؤال منكر ونكين لو قدم أولا معرفة النبيص receل اللهれる إذا عرف النبي صلى الله عليه وسلم عرف الله تعالى لأن المراد هو المعرفة المعرفة الشرعية فإذا كان كذلك الذي يحتاج إلى أن يعرف ماذا الإسلام والإسلام ما هو الإسلام ليس أدلة عقلية وإنما ما جاء به محمد بن صلى الله عليه وسلم فمعرفة الإسلام فرع ومعرفة النبي صلى الله عليه وسلم أصل يعني باعتبار أن نظرنا إلى المقارنة بين الاثنين ومعرفة الله تعالى فرع ومعرفة النبي صلى الله عليه وسلم عاصم بهذا الاعتبار وباعتبار اخر معرفة النبي صلى الله عليه وسلم فرع كذلك باعتبار معرفة الله تعالى لانه لا يثبت انه رسول الا بالايات والبرهين اذا تم مقارنات بهذا الاعتبار قال فمعرفة نبينا صلى الله عليه وسلم هي احد الر اصول الثلاثه كما ان الاصل الاول وهو معرفه الله العظيم واجب معرفته وكذلك الاصل الثاني وهو معرفه دين الاسلام الذي خلقنا الله له وتعبدنا بالقيام به تعبدنا يعني كما امرك بالصلاه فتقوم فتصلي كذلك تعبدك بماذا بما هو اصل للصلاه وهو الاسلام فكما انه لابد ان تكون مصليا مذكيا صائما يجب ان تكون ماذا مسلما مؤمنا محسن قال وتعبدنا بالقيام به أصل عظيم وواجب معرفته يعني هذا من فرض الأعيان لا, لا يعذر أحد به بجهله لا معرفة الله تعالى ولا معرفة نبي صلى الله عليه وسلم ولا معرفة الإسلام بما يتعلق به بحقيقة الإسلام التي لا يوجد وصف الإسلام إلا إلا به هذا من فرض الأعيان التي لا يدخلها عذر للبت لا يسع أحد جهله البت إذا لم يعرف الإسلام أن عبادة الله تعالى وحده بالإخلاص هذا ليس من مسلم ولو عاش بين المسلمين لو عاش بين المسلمين ولو قال لا اله الا الله ولو صلى اسلاما متوارث هذا هذا لا يثبت به حقيقه الاسلام الشرعي كونه يعيش بين المسلمين ابو هو مسلم وولد وصلى معهم الى اخره اذا اذا لم يكن على حقيقه الدين الاسلام الصحيح لا يكون مسلما قال فكذلك هذا العصر الثالث وهو معرفه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم معرفه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عصر العظيم يجمع معرفته يجب معرفته فإنه صلى الله عليه وسلم هو الواسطة بيننا وبين الله تعالى وسطة بمعنى ماذا مبلغ ليس المرض به ماذا أنه يدعى من دون الله تعالى فإن المشركين جعلوا النبي صلى الله عليه وسلم أو جعلوا غيره مما يعبدونه من دون الله تعالى جعلوهما سائطا بينه وبينه وهذه حقيقة الشفاعة المنفية حقيقة الشفاعة المنفية ولذلك ابن تيمين رحمو و豫له تعبير حسن يقول الواسطة باعتبار ما يضاف للنبي صلى الله عليه وسلم نوعان واسطة من أثبتها فهو مشرك ومعلوم مشرك من الدين بالضرورة وهو من جعلهم واسطة بينه وبين الله تعالى في التعبد يعني صرف إليهم أنواع من العبدات هذه واسطة أو لا واسطة لكنها الشرك أكبر بالإجماع به بالإجماع وواسطة هذه من أثبتها فهو مشرك وواسطة من نفاها فهو كافر بالإجماع وهو ماذا ووساطه التبليغ كانوا يبلغون عن الله تعالى دينهم اذا تلك من اثبتها فهو كافر وهذه من نفاها فهو من نفاها فهو كافر يعني انكر ان النبي صلى الله عليه وسلم رسول ان الذين يكون ماذا يكونون كافرا قال رحمه الله تعالى هو الواسطه بيننا وبين الله تعالى ولا وصول لنا ولا اطلاع لنا ولا طريق لنا ولا نعرف ما ينجينا من غضب الله وعقابه ويقربنا من رضا الله وثوابه إلا بما جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هذا المسائل التوقفية لابد من عقوفه على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وإذا كان كذلك عرفنا وجه كون معرفته أحد الأصول الثلاثة يعني هذا التعليم هو الذي ادعاله ماذا كونه أحد الأصول الثلاثة يعني ينبني عليه ماذا الدين ولو ربطه كذلك بماذا بالشهادتين لكان له وجه أحسن باعتبار الأدلة ان لن يتم له اسلام الا بماذا الا بشهاده ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ولن يشهد بالرساله الا لمن عرفه كيف يشهد بالرساله لشخص لا, لا يعرفه ولابد ان يثبت ما اذا انه رسول ويشهد له بعد ذلك ببيان الرساله قال واذا كان كذلك عرفنا وجه كوني معرفته احد الاصول الثلاثه التي يجب معرفتها فان لا نعرف الاصل الاول الذي هو معرفه الرب جل جلاله ولا الاصل الثاني الذي هو دين الإسلام إلا بالواسطة بيننا وبين الله تعالى لابد من؟ هذه الواسطة فيه بالتبليغ فتحتمت معرفته صلى الله عليه وسلم وصارت أصلا ثالثا إذ لا يمكن معرفة المرسل إلا بمعرفة رسوله مرسل كيف نعرفه؟ لابد أن نعرف ماذا؟ لابد أن نعرف الرسول ولابد أن نعرف الرسالة رسالة هي الإسلام والرسول هو المرسل والمرسل والله عز وجل اذا عندنا مرسل وهو الله عز وجل وعندنا مرسل وهو محمد صلى الله عليه وسلم ارسل بماذا بالاسلام اذا الرساله هي هي الاسلام هي التوحيد قال الا يمكن معرفه المرسل كسر السين الا وهو الله عز وجل الا بمعرفه رسول مرسلا باعتبار ماذا بالخبار عن الله تعالى فصار من الضروريات معرفه الرسول صلى الله عليه وسلم وبذلك ظهر ان معرفته صلى الله عليه وسلم احد الاصول الثلاثه ثم قال رحمه الله تعالى مبين مجامع ما ذكره المصنف تعالى ذكر على جهتي الطرد والاستطراد ومعرفته تنظم اشياء عديده يعني نظف معرفته على اي اساس ينطلق العبد ماذا يعرف اذا علم معرفه النبي صلى الله عليه وسلم معرفته ماذا قال منها معرفه اسمه او ان يعرف اسمه من هو ونسبه وعمره وبقائه في الدنيا ووفاته ومعرفة مالب بها به وما ارسل به وبلده ومهاجره ومنها وهو اعظمها وهو الاساس معرفه ما بعث به وغير ذلك مما ذكر المصنف وغيره هذا منها ما هو اصر داخل في ما يفوت الاسلام بي بفواته وهو اصر ما لان يعرف اسمه من هو وبماذا بعث ما هو من هو من عجل أن يعرف إذا قال أشهد أن محمد occurs من هو محمد هذا لابد أن يعرف ماذا أوصافه يومون على حيث الاسم والمعرفة الآق به وثانيا وهو أهم أن يعرف ماذا ما الذي بعث به إذن يعرف الاسم من عجل أن يشهد أن محمد رسول الله ثم يعرف ماذا بماذا بعث عليه الصلاة والسلام قال رحم определ وهو أي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهو محمد محمد ابن عبد الله الى وصف العالم ببل ابن حنين يحده التنوين محمد بدون تنوين ابن عبد الله ابن صفه لمحمد فهو مضاف عبد الله مضاف اليه محمد ابن عبد الله كان له صلى الله عليه وسلم عده اسماء كما في الحديث انا محمد وانا احمد وانا الماحي الذي يمحى به الكفر وانا الحاشر الذي يحشر الناس على عاقبي وانا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي إذن له عدة أسماء له عدة أسماء ومحاولة إيصالها إلى التسعة والتسعين هذا لأصل له بعض اجتهد أن يجعل ماذا للنبي صلى الله عليه وسلم تسعة وتسعين أسماء ولا أدر هل يزدون من أحصاد خرجنا أولاء الله أعلى لكن جمعوا ذلك جمعوا ماذا التسعة وتسعين أسماء من أجل المساواة بين ما ثبت لله تعالى فيكون للنبي صلى الله عليه وسلم أشهروا محمد محمد والذي جاء وعلق بي بالشهاده ولهذا جاء في القران بهذا الاسم على وجه التنويع يعني على وجه الاشاره لا على وجه النداء لم ياتي يا محمد في القران انما جاء على وجه التنويع بمعنى اثبات بعض الاحكام الداله على ماذا على انه رسول الله كقول كما في قوله تعالى ما كان محمد ابا احد من الرجال هنا خبر ما كان محمد هذا خبر عن ماذا عن شخص اسمه محمد أو النبي صلى الله عليه وسلم لكن ما جاء النداء به يا محمد لما يأتي في القرآن ماذا يا أيها الرسول يا أيها النبي هذا العصر قال وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله رسل هذا كذلك تنويه يعني خبر عنه وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله رسل محمد رسول الله والذين معه أشدوا على كفار إذن جاء اسم محمد في القران على وجه التنبيه على وجه الخبر ولم يأت على وجه النداء لذلك نهاهم الله تعالى ان يدعوا النبي صلى الله عليه وسلم باسمه يقولوا يا محمد واذا جاء عربي حين قالوا هذا ماذا هذا لم يعلم هذا لم يعم الصحابه رضى الله تعالى لا ينادونه به بهذا الاسم فهذا اشهر اسماءه صلى الله عليه وسلم يعني محمد ومعناه الذي يحمد اكثر مما يحمد غيره لان محمد على وزن مفعل على وزن مفعل فهو ماذا فهو محمود محمد فهو محمد وبخلاف محمد هذا ماذا حامد يعني حمد محمد فهو محمد محمد لكن المراد به ماذا المراد به ما يساوي اسم محمود يعني يقع عليه ماذا الحمد قال ومعناه الذي يحمد أكثر مما يحمد غيره يعني يثنى عليه أكثر مما يثنى على غيره وهو عالم مشتق من التحميل تقم مين من التحميل عالم اذا اعلام النبي صلى الله عليه وسلم هل هي اعلام او اوصاف ام انها مجرد اعلام اعلام اوصاف هذا الصواب في خلاف لكن الصواب انها ماذا اعلام اوصاف لذلك قال وانا الحاشر الذي يحشر الناس على عاقب علله اولى علل الحاشر اذا الذي يحشر الناس قال العاقب الذي ليس بعده نبي فدل ذلك على ان اسماءه معلله ويضاف اليها ماذا اسماء قران فهي كذلك اعلام واوصاف اعلام واوصاف وهو علم مشتق من التحميل ولما فيه من الخصال الحميده ولقبه ابو القاسم لقبه يعني كنيته ابو القاسم الكنيه ليست به بلقب قال ولقبه ابو القاسم ونهى صلى الله عليه وسلم أن يلقب أحد به بأب القاسم في حياته على سرطة السلام وبعده اختلف فيه أن يكرع أو لا وصاب أنه لا لا يكرع ويجوز أن يلقي بنفسه بماذا به بأب القاسم لأنه كان يقول يا أب القاسم يلتفت النبي صلى الله عليه وسلم وليس هو مرادا لدفع ذلك الحرج منع أن يكن أحد به بأب القاسم أما بعد ذلك زالت العلة من أجل كره ماذا تكن به بأب القاسم قال له ابوه عبد الله وهو الذبيح الثاني المفدى بمئه من الابل افديه بمئه من ابل الذبيح الثاني الاول اسماعيل او كذلك يسمى في كتب السير الذبيح الثاني الاول اسماعيل حين هم ابوه الخليب ذبحي تقربا الى الله لكن الاول والثاني بينهما كما بين السماء والارض هذا اراده تقريبهما دائر الله عز وجل وامتثالا لامر ثم كتب الله له النجاة وما وقع بعد ذلك لعبد الله بن عبد المطلب وهو من سلاله اسماعيل ابنائه حين همى ابوه عبد المطلب بذبحه وفاء لنذره وتقربا لالهته وفاء لنذره وتقربا لالهته صار بعده فديه حين ذبح 100 من الابل 10 مع 10 معز القصه معروفه في كتب السيار عليد صار الفداء ب 100 من الابل قيل الذبيح الثاني هكذا يقولون ولا ينبغي ان يقال ما الذبيح الثاني بالاول هو ابراهيم عليه السلام قال الرحمن تعالى وهو الذبيح الثاني يعني ابوه عبد الله المفدى ب 100 من الابل قال ابن عبد المطلب ابن هاشم عبد المطلب اسمه شيبه ويقال له شيبه الحمدي لجوده ودماغه امر قريش اليه صاحب كلمه وانما سمي بعبد المطلب عبد عبد المطلب لان عمه المطلب قدم به مكه وهو رضيف رضيف وقد تغير لونه بالسفر يعني مع السفر يعني اتم من من كذا الى كذا في مده قال وقد تغير لونه بالسفر فحاسبه عبد الله يعني كان ابيض فصار اسمر وظن ماذا عنه انه عبد الله فقالوا هذا عبد المطلب فعلق به هذا الاسم وهاشم اسمه عمرو انما سمي هاشما لهشمه الثريده مع اللحم لقومه في سنيه في سنيه المحلي واول جدول والعام الجماد يعني الذي فيه ماذا فيه جذب كثير فيه جذب كثير وقعت في قريش المجاعه فهشم له كعكا كله هشما ودقه دقا ثم صنع لي الحجيج طعاما وكان شبيها بي بالثديد شبيها بي بالثديد قوله ماذا لهشم الثديد يعني ما يشبه الثديد ان الثديد لا لا يشبه قال وهاشم من قريش وهاشم من قريش وقريش من العرب قريش هو النظر فإن إليه جماع قريش ولا خلاف بين العلماء أن هاشم ابن العبد منه واسمه المغير بن قصير ابن كلاب ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النظر ابن كنانا ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن النزار ابن معد ابن عدنان هذا مجمع عليه وما فوقه فهو محل خلاف وما فوقه في خلاف قال والعرب هنا المراد بهم المستعرب عرب الحجاز من ذريا إسماعيل فإن العرب كثمان عاربة ومستعربة استعرب بن إسماعيل والعاربة عرب اليمن وهم حميا قالوا العاربة قحطان والمستعربة عدنان وهم أفضل من العرب العاربة كيف ومنهم النبي صلى الله عليه وسلم هو القائل إن الله صفى بني إسماعيل من العرب مصطفى من بني اسماعيل كلانه مصطفى من كلانه قريشا والصفا من قريش بن هاشم وصفاني من بني هاشم فانا خيار من خيار وليتم من خيار ثلاث مرات وقال ابو سفيان لهلا لما ساله كيف هو فيكم قال هو فينا ذو نسب يعني صاحب ماذا صاحب نسب معروف شريف قالوا هكذا الرسل تبعث في انساب قومها يعني في اكرمها احسامه قالوا العرب من ذريه اسماعيل ابن ابراهيم الخليل عليه وعلى نبينا افضل الصلاه والسلام وهذا لا خلاف فيه ولا خلاف ان الخليل من ذريه سام ابن نوح وذكر جمهور المؤرخين مما ذكر في بالتاريخ لسله اصل ان الخليل عليه السلام ابن تاريخ ابن نحور ابن ساروغ ابن راع ابن فالح ابن عابر عابر ابن شاله ابن ارفخشد ابن السام ابن روح عليه السلام الله على بي بصحه ذلك قال وله من العمر انتقل لماذا بيان عمر صلى الله عليه وسلم 360 سنه ولد عليه الصلاه والسلام يوم الاثنين 12 ربيع الاول عام 2 وفي فيه بعثه هي بعثه وفيه ارج به الى السماء وفيه يعني في اليوم وفيه هاجر الى المدينه ليس في عام 2 ولد في عام 2 قال وفيه بعث وفي عرض بين السماء وفي هجر المدينه وفي توفيا صلوات الله وسلامه عليه قال صلى الله عليه وسلم ذلك يوم ولدت فيه وانزل علي فيه يعني الاثنين قال وارتجس لمولده صلى الله عليه وسلم ايوان قصر ايوان قصر علا ارتجى دول سينه وخملت النيران وخر كثير من الاصنام قال كثير من الاصنام قال ارتدج لمولده صلى الله عليه وسلم ايوان قيس يعني حصل ارتجاج وخمدت النيران وخر كثير من الاصنام وظهر النور معه حتى اضاءت له قصور الشام وهتم به الجن وجرم المعجزات اياتي غير ذلك هذا ليس فيه نصوص وارده انما في التاريخ وتوفي ابوه وحمل وهو عند جده ثم عمه ابي طالب وتزوج خديجه ولو 25 سنه ومنها اولاده الا ابراهيم فمن ماريه وشهد حلف الطيبين وبناء الكعبه وكان يسمى الامين قبل مبعثه صلى الله عليه وسلم يعني الوصف لازم له قبل البعثه منها 40 قبل النبوه 40 قبل النبوه عند جماهير اهل العلم في سيره رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبوه مقوده من النبا وهو الخبر لانه يخبر عن عن الله تعالى وقيل من النبوه وهو الارتفاع رفع النبوه الرفعه والنبه هو, هو الخبر اذا النبي معناه ماذا مخبر عن الله تعالى لذلك اخبر عن الله تعالى وهو كذلك مخبر عن الله تعالى فهو فاعل بمعنى فاعل وكذلك بمعنى مفعول بمعنى مفعول او النبي ماخوذ من الرفعه او الارتفاع عينه يكون ماذا يكون فعيلا بمعنى فاعل فهو رافع لمن اتبعهم وهو مرفوع كذلك عن غير من البشر بالنبوة والرساله اذا كل منهما النبي سواء كان من النبا او من النبوة وهي الارتفاع يكون ماذا فعيل بمعنى فاعل او بمعنى مرفوع يحتمل الوجهين وكلاهما صحيح وكلاهما صحيح وهو الارتفاع لارتفاع رتبته يعني عن غير من البشر بالرساله والوحي واينما كان كذلك لانه ارتفع علا غيلي 32 نبي رسول قال والنبي انسان ذكر اوحي اليه بشرع وان لم يؤمر به بتبليغه وان امر بتبليغه فرسول علم الشهر عند عند الجمهور ان الفرقه بين النبي والرسول ان كل منهما ماذا اوحي اليه بشرع اوحي اليه بشرع اجمعوا على ان الرسول لا يكون الا ذكرا وان الانثى لا, لا ترسل انما اختلفوا في ماذا في النبوه هل تكون انثى او لا ان من نازع الجماهير انه لا يكون الا الا ذكر اذا قال انسان ذكر اوحي اليه بشرا اما الجن فلن يكون منهم نبي ولا رسول لا يكون منهم نبي ولا رسول انسان ذكر اوحي اليه به بشرع وان لم يؤمر بتبليغه يعني القتال عليه لابد من الدعوه لابد ان يبين وان امر بتبليغه فرسول يعني قاتل عليه وبينهما عموما وخصوص بينهما عموما وخصوص فكل رسول نبي ولا عكس صحيح لانه قد يكون نبي ينبئ لكنه لم لم يرسل اذا ماذا كل رسول النبي من غير عكس فالرساله اعم من جهه نفسها واخص من جهه اصحابها عام من جهه نفسها لان النبوه وزياده احاء وزياده بالامر به بالدعوه اذا نبوه وزياده كما قلنا الايمان اه اسلام وزياده اذا الاسلام يقابل النبوه والايمان يقابل الرساله الرساله نبوه وزياده الايمان اسلام وزياده اذا فالرساله اعم من جهه خاص من جهه اصحابها الرسول اخص من من الانبياء والنبوه اخص من جهه نفسها واعم من جهه اصحابها لذلك يقال النبي يصدق على الرسول وعلى غيره هو عالم النبي فالنبوة جزء من الرساله اذ الرساله تتناول النبوه وغيرها وكل رسول نبي وليس كل نبي رسولا اذا فالنبوة جزء من الرساله صحيح فالرساله نبوه وزياده قال اذ الرساله تتناول النبوه يعني داخله فيها وكذلك غيرها غير النبوه وغير الرساله وكل رسول النبي وليس كل نبي رسولا وجمع بين كلام التيم رحمه الله وادخل الكلام فيما يتعلق بالرسول والرساله وصواب الفرق بين بحتين الرساله والنبوه وتقابلان والرسول والنبي كذلك تقابل يعني هذه مساله وهذه مساله الفرق بين الاسلام والايمان والمسلم والمؤمن على التفصيل الذي ذكرناه قال نبي باقرا وارسل بالمدثم اي انزل عليه يوم الاثنين بلا خلاف والمشهور انه انزل عليه في رمضان بغار حراء صدر سوره اقرا اقرا باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق يعني صدرها اولها ليست كاملته ففيها التنبيه على ابتداء خلق الانسان من علقه وخص الانسان لما اودعه الله عز وجل من عجائب اياتي ان كرم الله ان علمه ما لم يعلم شرفه بالعلم والعلم طاره يكون في الأذهان، وتارة يكون فيه في اللسان وتارة في الكتابة بالبنان عن محل العلمي وهو في الاصل وماذا، يكون في الصدري يكون في الصدري ولكن قد يكون العلم في الكتابة يعني إذ الكتاب محل ل很oise وقد يكون علم عليه باللسان قد يصحب الاعتقاد وقد لا يكون أسيمه متعلق بالفصاحة والبيان ولهذا قال اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم ورجع بها النبي صلى الله عليه وسلم يرجبه فؤاد وقال له قديجة رضي الله تعالى عنه والله لا يفزيك الله وأخبرت ورقة ابن نوفل فقال هذا الناموس الأكبر الذي كان يأتي موسى عليه السلام الناموس أكبر يعني جبريل سمى بيه من ناموس الأكبر قال ماذا وأرسل بالمدثل إذا نبأ بإقراء كان بشرا لم يوحى إليه ثم لما نزل عليه جبريل عليه السلام بالوحي بالقران حبيبي صار ماذا صار نبي صار نبي وارسل بي المدثر اي بصدره صوره يا ايها المدثر الايه بعد فتره الوحي يعني انقطاع الوحي ولما جاء الملك فرق منه خاف فقال ادثروني ادثروني غطوني فانزل الله يا ايها المدثر ثم حمي الوحي وتتابع يعني تواصل وكان اول ما انزل عليه بعد فتره الوحي الى يد شمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ساق العزم ودعا الى الله تعالى وارسل المدثر وبلده مكه وبلده مكه بالرفع ولد بها في شعب علي ونشا بها الا ما كان منه الا ما كان منه وهو مع مرضعته السعديه في البريه ثم رجع اليها في حضانه جده ثم عمه و اوحي اليه بها وبقي بها ثلاث عشرة سنة بعد أن أوحي إليه يعني قبل, قبل الهجرة مدة مقائب مكة ثلاث عشرة سنة يدعو إلى التوحيد ولم يخرج عنها إلا وقتا رضاعته في بني سعد قالوا هاجر إلى المدينة هاجر إلي المدينة بعد أن هموا بقتله صلى الله عليه وسلم فتغيب في الغار ثم سار هو أبو بكر مهاجرا إلى المدينة وذلك بعد أن بايعوه صلى الله عليه وسلم على النصرة والمؤازرة وارخت الامه من مهاجره صلى الله عليه وسلم ارخت الامه من مهاجره صلى الله عليه وسلم هذه جعلت بدا دائل للتاريخ دائل للتاريخ قالوا هاجر الى الى المدينه وبعثه الله مبنذاره عن الشرك ويدعو الى التوحيد قال ربنا تعالى بعثه الله بالنذاره عن الشرك ويدعو الى التوحيد هذا هو المقصود من معرفه العصر الثالث ما الذي بعثه الله تعالى به وما سبق كله يعتبر من المقدمات قال ذكر المصنف رحمه الله تعالى جمله مما يعره به النبي صلى الله عليه وسلم وعظمها وعلاها معرفه ما بعث به صلى الله عليه وسلم لان هذا الذي هو يعتبر ماذا مضمون الرساله ما سمي رسولا الا لاتيان به برساله ما هي هذه الرساله مضمونها النذاره عن الشرك والدعوه الى التوحيد قدم هنا النذاره عن الشرك على التوحيد. يعني التخلي قبل تحلي قال وأعظمه وعلاها معرفة ما بعث به صلى الله عليه وسلم وأنه بعث بالنذارة عن الشرك النذارة سبق معنى أنه الإعلام مع التخويف والدعوة إلى التوحيد وقدم المصنف النذارة عن الشرك قبل الدعوة إلى التوحيد لأن هذا مدلول كلمة التوحيد وقبل المطابقة لها لا إلهة هذا النذارة عن الشرك إلا الله دعوة إلى التوحيد دعوة إلى التوحيد لان هذا مدلول كلمه التوحيد لا اله الا الله ولان الايه الاتيه تقتضي ذلك فبدا بجانب الشرك لان كون العباده لا تصح مع وجود المنافي كما سبق مرارا فلو وجدت والمنافي لها موجود لم تصح لو وجدت العباده والمنافي لها وهو الشرك لا تصح اذا دخل الشرك العباده افسدها كما يهسل الحدث الطهاره فالمتطهر فاحدثه بطلت الطهارة كذلك العبادة اذا دخلها الشرك هل هذه فسدت وبطلت مثل كالطهارة له مفسدات كالصوم له مفسدات كما ان الصوم يفسد ويبطل والحج كذلك والصلاة كذلك الاسلام التوحيد له مفسدات واعظم مفسداته الشرك لا يجتمع مع العش لذلك قال لا تصح مع وجود المنافي لا تصح العبادة مع وجود المنافي وشرك بالله فلو وجدت العبادة والمنافي لها للعبادة موجود لو لم تصح ثم ثلنا بالتوحيد لانه اوجب الواجبات ولا يرفع عمل الا به لا يرفع عمله الا به قال والدليل قوله تعالى يا ايها المدثر قم فانذر هذه اول ايه ارسل بها واما اقرا هذه نبعا بها نبعا بها هذه اول ايه ارسل بها اول امر انطرق سمعهم صلى الله عليه وسلم في حال ارسال صلى الله عليه وسلم. وذلك أنه صلى الله عليه وسلم لما رأى الملك الذي جاءه بحرامة جبرين عليه السلام حين أنزل عليه إقرأ رعب منه يعني قاف منه فأتى إلى أهله فقال دثروا لي فأنزل الله يا أيها المدثر صلى الله عليه وسلم أي المتدثر بثيابه المتغشي بها من الرعب الذي حصل لهم من رؤية الملك عند نزول الوحي يا أيها المدثر قم هذا أمره امر ماذا ان وجب قم فانذر قم اي من ذلك فانذرهم وحذرهم من عذاب ربك ان لم يؤمنوا وبهذا حصل الارسال كما حصل بالاول النبوه يعني بايه واحده حصل ارسال اولا بايه واحده يا المدثر قم فانذر انذر اذا بلغ ادع صحيح ولا اذا حصلت حصلت الرساله بايه واحده قال وربك فكبر اي عظم ربك كما يقوله عما يقوله عبدت الاوثان عظم ربك عما يقوله عبدت الاوثان وثيابك فطهر اي نفسك طهرها عن الذنوب كن على النفس ببالثوب لانه تشتمل عليه هذا على قول وهذا قول المحققين من اهل التفسير او عملك فاصلح وفصر بعين ذلك حمله القيم على الطهارتين على الطهارتين يعني من الشرك طاله معنويه وكذلك الطهاره الحسيه ويدل كسدل البقاء بهذه الايه على ما يدل على وجوب التطهر من النجاسات وثيابك فطهر ثوب في الاصل ان يستعمل في ماذا في الثوب المعروف قال رحمه الله تعالى وثيابك فطهر والرلز فاهجر لا يترك الاوثان ولا تقربها والرلز قذر مثل الرجس وقال تعالى فليتنبوا الرجس من الاوثان قال مثل الرجس يعني يفسر به بمعناه وقالت تعالى فلتنقض الربسه من الاوثان بل فسر المصنف رحمه الله تعالى هذه الايه بما فيه كفايه قال ماذا ولا تمن تستكثر اي لا تعطي مالك مصانعته لتعطى اكثر منه على قولي كذلك او لا تمن على الله تعالى بعملك وتستكثر يعني تعد ماذا كثيرا او لا يكثر من عملك في عينك لا تستكثر ذلك في نفسك انت او لا تضعف ان ان تستكثر من الخير لا تضعف ان تستكثر من الخير ولربك فاصبر اي على طاعته واوامره او على ما اذيت في الله او عام لربك اي لا, لا لغيره فاصبر لان الصبر قد يكون لله قد يكون لغير الله تعالى قال وما انقم فانذر ينذر عن الشرك ويدعو الى التوحيد فإن الشرك أعظم ذنب عصي الله به ولا يرفع معه عمله التوحيد أوجب الواجبات وأول دعوة الرسل من أولهم إلى آخرهم ما لكم من إله غيره وأول دعوة الرسل من أولهم إلى آخرهم ما لكم من إله غيره هذا معنى التوحيد فشمر صلى الله عليه وسلم عن ساق العز وأنذر الناس وعم وخص عم ناس كلهم عم قريش وخص كذلك وأوذي على ذلك هو من اتبعه صل الله عليه وسلم وهو اصحابه هو ومن اتبعه وجرى للمصنف مجدد هذه الدعوه رحم الله تعالى نحو ما جرى عليه صلى الله عليه وسلم هو اصحابه وصبروا وكانت لهم العاقبه واظهر الله الدين بعد دهور سه قياض على يديه واتباعه فلله الحمد والمنه جزاه الله من آواه ونصره على الاسلام المسلم احسن الجزاء قال الرحمن تعالى وربك فكبر اي عظمه بالتوحيد وهو سبحانه الاله الحق لا ند له ولا مثل له فلا شريك له في الهييتي ولا في ربوبيتي بل هو المستحق ان يعبد وحده لا يشرك معه احد في عبادته ان الشركه مع كوني اضلم الظلم فهو ظلم للربوبيه وتنقص للالوهيه ظلم للربوبيه لانه ماذا اعطي المخلوق ما هو من خصائص الخالق تنقص اولى وارتناقص قال وسوء ظن بي برب العالمين قال والرزة وثيابك وطهر أي طهر أعمالك عن الشرك وهو أعظم ذنب العصي الله به أو طهر نفسك مما يستقذر من الأقوال والأفعال والرزة فهجم والرزة المراد بها الأصنام قال قاله ابن عباس وغيره من المفسرين وإن قالوا الشرك قالوا الزاي منقلب عن سين رجس عليه ويدل عليه قوله في الثاني برير السلام من الاوثال بل هو اعم فقال من الاوثال الذين بيانيه يعني رجس الذي هو الاوثال طبق عليهم باب التعميم وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ايضا اترك المآثم والمعنى اترك كل ما اوجب لك العذاب من الاقوال والافعال كلما كلما مفصوله استاذ متصله بها كلما هذه تدل على ماذا على التكرار والاستمرار صيغة للسمراء كل ما كذا حصل كذا أما كل ما هذه منفصلة قال والمعنى يترك كل ما أوجب لك العذاب من أقوال ونفع وهجرها تركها والإعراض عنها وهجر الشيء يهجره وصرمه وقطعه إذن الهجر يأخذ من ماذا؟ من المصارمة والمقاطعة وهذا معنى البراءة كذلك والهجر ضد الوصن فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بترك الأوثان ومباعدتها ومصارمتها وجميع المآثل ان يكون اللفظ عاما كل ما قالوا قالوا التسهيل فيدك فيكون داخلا في اللونه قالوا البراءه منها واهلها يعني الاصلاء اذا والرجز فاهجر اي اترك وهجرها تركها والبراءه منها ها واهلها واهلها نص على ماذا على اهله يعني عباد الاصنام يعني المشركين لا بد من البراءه منهم من من الا لن تتحقق ماذا براءه من الشرك لن تتحقق البراءه من الشرك الا بالبراءه تمن من فاعل الشرك قال والاراض عنها قال قال تعالى عن الخليل واعتزلكم وما تدعون من دون الله واعتزلكم تزل من تزل المشركين هن يدل ذلك على ماذا على ان مجانبه ومفارقه ومصارمه اهل الشرك داخله في مسمى التوحيد فلما اعتزله ما يعبدون من دون الله فلا يتم توحيد العبد حتى يتبرأ من الكفر واهل الكفر ويباعدهم ويولا ب them نص صريح لا يتم توحيد العبد حتى يتبرأ من الكفر واهل الكفر يعني الكفار ويباعدهم وينابدهم قال رحمه الله تعالى اخذ على هذا عشرة اذا بين اولا ان ما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم هو ماذا النذاره عن الشرك والدعوه الى التوحيد وما سبق من بيان شهادتين كله داخل فيه في هذا النوع باذن هذا المصنف رحمه الله اعاد ما, ما سبق قال اخذ على هذا 10 سنين يدعو الى التوحيد يدعو الى التوحيد اي اخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان التوحيد والدعوه اليه وبيان الشرك والانذار عنه والتحذير منه 10 سنين 10 سنين قبل فرض الصلاه التي هي عماد الدين وقبل بقية الشرائع ولا يدل على ذلك أنه اعتبر مغي عشر سنين بمعنى أنه بعد العشر حين ذي لم يدعو إلى التوحيد لا وإنما زاد على دعوته إلى التوحيد فالنبي صلى الله عليه وسلم منذ أن افتتح دعوته إلى أن قبض عليه الصلاة والسلام هو يدعو إلى التوحيد لكن لما انتقل إلى المدينة وهاجر إلى المدينة حين ذي ازداد الوحي في بيان ما يتعلق بشرائع الإسلام مع المحافظة على الدعوة لا إلى التوحيد, لا إلى التوحيد قال رحمه تعالى وبهذا يتبين لك ان حقيقه ما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم ودعت اليه الرسل كلهم هو الانذار عن الشرك والنهي عنه هو الانذار عن الشرك والنهي عنه والدعوه الى التوحيد وبيانه وتوضيحه كما قال تعالى وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدوه الدعوه عامه الرسل دعوه الى التوحيد وقال ولقد بعثنا في كل امه رسولا بعثناهم بماذا ان اعبدوا الله والتزموا الطاغوت فما الطاغوت وماذا هو النذاره عن الشرك وبعيني لذلك فسر ما فسر بعض السلف الطاغوت بما الاوثان دل ذلك على ان الاصنام من اول ما يدخل فيه الطاغوتن وقال ان نوح وهود وصالح وشعيب اول ما اول شيء بداوا به قومهم ان قالوا اعبدوا الله ما لكم من اله غيره كما سبح قاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم اول شيء دعاهم اليه ان قال قولوا لا اله الا الله تفلحوا فقالوا اجعل الالهه الهنا واحدا ان هذا لشيء العجاب كما مر التقرير وقال صلى الله عليه معاذ بن رضي الله تعالى عنه لما بعثه الى اليمن داعيا وكان ارسله الى اهل الكتاب فليكن اول ما تدعوهم اليه شهاده ان لا اله الا الله يعني بين لهم مراتب الدعوه اذ لا يتقدم على التوحيد شيء البت فاول مرتبه من مراتب الدعوه الى الله تعالى هو دعوه الى التوحيد ثم اذا اجاب بعد ذلك ياتي حين ما يتعلق بالصلاه والزكاه وما يتلوها وفي روايه الى اي وحد الله الى اي وحد فمعنى شهاده ان لا اله الا الله توحيد الله تعالى وفي روايه فدعوهم الى توحيد الله وهذه الروايات في روايه كذلك الى عباده الله اذا شهادته ان لا اله الا الله بعينها هي توحيد الله تعالى وهي بعينها عباده الله تعالى وحده به بالاخلاص اذا اذا لم يعبد الله تعالى وحده بالاخلاص لم يتحقق عنده ماذا شهادته ان لا اله الا الله هل تكون باطله من من اصل ولو قالها ولو قالها 1000 مره لن تفعه قال رحمه الله تعالى وهذه الروايات تفسر بعضها بعضا فالنبي صلى الله عليه وسلم انما بعث بالدعوه الى التوحيد وذلك لانه اساس المله الذي تبنى عليه اساس المله اساس الدين يعني فهي فالذي يبنى عليه الدين هو توحيد الله تعالى ما عداه لا يصح الا بالتوحيد من صلاه وصوم وزكاه وحج شرط صحتها التوحيد فاذا قال التوحيد فسد به الشرك الاكبر بطل الشرك الاكبر حين بطل كل ما بني عليه قال وذلك لانه اي توحيد اساس المله الذي تبنى عليه الاساس هو الاصل وبدونه لا ينبني شيء من الاعمال فالتوحيد هو الاصل وبقيه شرائع الدين فرع عنه فاذا زال الاصل زال الفرع زال الفرع فاي بيان ابين من هذا على ان التوحيد اوجب الواجبات ومعرفته افرض الفرائض كون صلى الله عليه وسلم اخذ 10 سنين يدعو الى التوحيد وينذر عن الشرك قبل ان تفرض عليه الفرائض قبل ان تنزل عليه ماذا ما يتعلق بالصلاه ونحوها اخذ على هذا 10 سنين لدعوه التوحيد وبعد العاشر عرج به الى السماء اسري بجسدي صلى الله عليه وسلم وروحي جميعا على الصحيح كان مساله فيها اذاء لبعضه لكن لم يختلف الصحابه في ذلك ان الذي اسري به عليه الصلاه والسلام انما هو بجسدي وروحي معا سبحان الذي اسرى بعبده والعبد اسم المسماه الجسد والروح معا اذا بالنص ان الذي اسرى به صلى الله عليه وسلم ليس الجسد فقط دون ال ليس الجسد وحده دون الروح لم يقل به احد وانما الخلاف ماذا هل اسرى بروحه دون جسده يريد الله يسمي عبدا بالروح فقط دون دون الجسد ودل ذلك على ماذا على انه مشترك بين الجسد و وروح ولذلك قال هنا اسري بجسده صلى الله عليه وسلم وروحه جميعا معا وقول بانه اسري بروحيه دون جسده مخالف للنص مخالف للنص من المسجد الحرام على البراق الى بيت المقدس يقظه لا منام هذا كذلك فيه نزاع لبعضه نزاع باطل لكن النصوص تدل على ما ذا على انه في اليقظه قال كما اخبر الله عنه ثم صعد به او صعد به جبرائيل الى السماء على المعراج وهو المصعد الذي تصعد فيه الملائكة كلما مر بسماء تلقاه مقربوها حتى جاوزوهم إلى السدرة الملتهى فبلغ من الارتفاع والعلو إلى ما الله به عليم جميل يعني إذا ما الله به عليم يعني الله أعلم به تحديدا الله أعلم إنما إلى سدرة الملتهى أين هي؟ الله أعلم ودن من الجبار جل, جل جلاله وكلمه بلا واسطة فأوحى إليه ما أوحى وفرضت عليه الصلاه الخمس صلى في مكه 3 سنين فرضت عليه الصلوات الخمس وكان اول فرضها 50 صلاه يعني ايه اول ما فرضت قبل ان تنزل للعباد السماء ما زالت ولم يزل يتردد ولم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يتردد بين موسى وربه حتى والله انها خمسه الحديث المشهور الطويل وقال هي خمس وهي 50 الحسنات بعشر امثال يعني خمس في العمل وفي الاجل لماذا وفي الاجل 50 50 قال ثم هبط الى بيت المقدس وهبط الانبياء معه وانهم في بيت المقدس ثم ركب البراق ورجع الى مكه واحدثهم عما راه في مسيره صلوات الله وسلامه عليه قال وصلى في مكه ثلاث سنين وبعدها امر بالهجره الى المدينه يعني بعد ان عرج به وفرضت عليه قبل الهجره للصلاه فرضت ماذا قبل الهجره هذا محل خلاف كما هو ظاهر السياق من الإصحاب أن الإصلاق قبل الهجرة بثلاث سنين وقيل سنة وقيل نصف وقيل ونصف وقيل بخمسين فالله أعلم ولذلك الصحابة لم يعتنوا بذلك لماذا؟ لأنه ليس المقصود ماذا؟ متى أسري به ومتى أرج به على اسمه السلام لما المراد؟ ماذا أتى به النبي صلى الله عليه وسلم من وحيه؟ قال أي بعد الثلاث عشرة من بحثاته صلى الله عليه وسلم أمر بمفارقة المشركين وأطان بحيث يتمكن من إظهار دينه والدعوه الى الله تعالى في غير بلاده فان ذلك واجب وفضل وادم مفضل وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب ولا يتم الفضل والواجب الا مع مفارقه المشركين عن الاوطان فانه اذا كان في بلد لا يقدر على اظهار دينه والتصريح به وتبيينه وجب عليه مفارقه ذلك الوطن لاظهار دينه والله تعالى اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين